فَلَهُ عجَابُ جَهَّ مَ وَلَهُم عذاابُ الحَريق إِ الذينَ آمَنوا وَامِم الصَّالِ حكِ لَم جات لَم جَّ تُمْ تَجرِي مِن تَ تحتهأَُ الأنهار ذلك الفوز الكبير